لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, منفكين حتى تأتيهم لبينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين, مخلصين له الدين حنفاء ويقيم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا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 رضي الله عنه وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه